فِرْعَوْنُ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ انهُ كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثة وَنُ مَنْمكَِ لَهُم في الأضِ وَنُور فيِي الرعونَ وَهَا مَانَ وَجنودَهُ مَا مِنهُم م فإذَا خِفْكِرَ لَْلِ فَأَلقهِ فيِي اليَمِِّ وَلَا تَن خَفِي وَلَا تَحزَنِي إِ رَدُوه إلَك وَنجَعِهُ مِنَ المُسَليد فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين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 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ قَبْلَ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن لا لا يعلمون ولم ما بلغ اشده واستوى اتيناه حكم وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذان شيعه وهذا من عدو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فَلَمَّا أَنْ أَرَدَّ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَبْدُهُ مَا قَالَا يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كما قتلت نفسا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 تَقُصُّ الْمَدِينَةُ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُذْ فَخُذْ إِنِّي مَعَكَ مِنَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَيْنِ يَتَرَقَّبُ قَالَا رَبَّنَا ادْفَعْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَلَمَّا مَاتَ وَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمْبَيَنَ ن سَو السَّب وَلَمنَّا وَرَدَم أَمَدنَ وَجدَدَ لَهِ أُم متَم مِنًا الناس يسُونَ وَوجدَد مِ لُهِ مُمرَاءتَن تَذودًا قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى بَن قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ إن ان ابي قالت ان ابي يدعوك ليدزيك ادر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصى عليه القصص قال لا تخف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 قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُوْنَ وَأَخِي هَاوَنَهُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أن أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تَبَعَكُمُ الغَالِبُونَ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا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 قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْنِي صَرْحًا فَجَعَلْنِي صَرْحًا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يوجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئم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 مَا كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم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 فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَرْقُ مِنْ عِنْدِنَا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا يوم قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى من هما اتبعوه كنتم صادقين فإِلَّم يَستَجبوا لَكَ فَلَم أَنَّ مَا يَتَبِعونَ أَهُ وَأَهُ وَمَنْ أَضللُ مِ نِتَبَهَا وَهُ بِغَيرِِه دَم مِنَم اللهَّ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون بِمَا مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللب وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا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 دَثِ وَقَالُوا إِنَّ تَبِعَ الْهُدَى مَعَ كُنْتَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رزق قُم مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ دَقَّرَتْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رسولا يتنوا عليهم آياتنا وما كنا مملك القرى إلا وأهلها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون مت مدن ہوں مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كمن ملکی قال سو کے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 سبتم المرسلين فعمیت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءنون فأما من تاب وآمن يَا لَيْتَ حَفَعْسَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَفْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخْفِي ۚ مَا كان له سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تفكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا يَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ ذَرَأَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سُمْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ جگ وسوں میں دن نیل ملک من اله لو من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل نَهَارٌ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَدْبَغُوا مِنْ طَمْثِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي فَيَخُونُ أَيْنَ شُرَكَاءُ هِيَ الَّذِينَ كنتم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الخنود ما إن قال له قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا سنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المحسدين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 به فما كان میں رہ پ هي وما كان من المنصرين واصبح الذين تبنوه ما كانوا يقولون ويك الله يبعث قرز قولون ويك ان الله يبثق الرزق لمن يشاء من عبده ويقدر له لا من من الله هو علينا لخسف بنا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 شيء اتي الا ما كان يوم ملول الذي فرض عليك القران لرا ندك معاد ان ربي لَمَنَ مِن دَاءٍ بِالهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك